بسم الله الرحمن الرحيم وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى ما بَلَّ طَاعِبُكُمْ وَمَا غَوَى وما مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتجلى فكان قرب قوسين أو أدنا تمارونه على ما يرا ولقد رآه نزلة أخرى عند صدرة المنتهى عندها جنة المقوى إذ يرشى الصدر قد رآ من امل الانسان ما تمنى فللا الا الاخره والا وكم من ملك في السماوات لا تري لا تونس ويسمون المرائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يوني من الحق شيئا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْأَيَاتِ جُنَايَةً ذَلِكَ مَثَلُهُمْ مِنَ الْأَمْثَالِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ إذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى and um. اذَا ثَمَّ وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْتَةَ الْقُصْوَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعَرَ وَأَنَّهُ هُوَ رب فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأقغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلة هذا نذير من النذور القلات اذفت الاذفه اذفت الخاسفه ليس وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَإِذَا تُسَامِعُونَ تَصْغُونَ فَسْجُدُوا